أن تقدم لكم الزرف الخامس والتسعين من شرش كتاب ذات المستقنان لفضيلة الشيخ محمد بن محمد من المختار الشرطيسي وقد شرحته الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى ويشعن عقد الكاشر إلى آخر باب محضورات الحرام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 ويحرم عقد لكاش ولا يطش ولا فدعك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمختلفين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا زال المطنف رحمه الله يبين لنا مهذورات الإشرام فقال رحمه الله ويحرم عقب مكاحه أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للمحرمين أن يعقد المكاح سواء كان في حج أو كان في عمره ولذلك يعتبر مهذور المكاح أو عقب المكاح النحضور السابعا من النحضورات الإحرام التي ذكرها المسلم رحمه الله لما قال عقد العقد في اللغة التوثير يقال عقد الشبلة إذا شد وثاقه إذا أوثقه وكذلك يقال عقد إذا أبرم الشيء وأما في الاصطلاح فإن المراد به الإيجاب والقبول فالإيجاب هو قول الرجل زوجتك والقبول قول الزوج قبل فإذا قال الولي زوجتك وقال الزوج قبل قالوا عقداً كاف وإذا قال الموجب بعتك وقال المشتر الشريك قالوا عقداً بيعي وإذا قال أجرتك داري بمئة ألف سنة قال قبلت فهو عقد إيجارة وقت على ذلك فإذا وجدت الصيغة المجتملة على الإيجار والقبول فإنه يوصف ذلك بالعقد وهذا عند العلماء رحمة الله عليهم فإذا وجدت كتب الفقهاء المصطون فيها على كلمة العقد فمرادهم بها الإيجار والقبول وعلى هذا يقول المصنف يحرم عقد النكاحه أن يحرم على الإنسان إذا أشرم بالحج أو العمرة أن يتزوجه أو يزوج غيره كأن يكون وليا لبنت أو أخت أو امرأة من أقربائه أو تكون المرأة المحرمة بحج أو عمرة منكوشة بمعنى أنه يراب تزويجها فلا يجوز أن يعقد النكاحا سواء كان زوجا أو كان زوجة خاصة على القول زيما المرأة ممكن أن تلي النكاح كما هو مذهب الخنفية وكذلك أيضا أن يكون وليا يحرم عقد النكاح دليل التحرير ما ثبث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخفف هذا الحديث اتفق العلماء ورحمه اتفق الشيخان على صحته وثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المسلم ولم يفرق بين المسلم بحج أو عمر ولا ينكح إذا كان امرأته ولا يخفل وهذا يدل على أنه لا يجوز له أن يكون في عقل نكاه لا زوجا وهو الأصير ولا وكيلا فلا يجوز للمحرم أن يكون وكينا في عقل النكاح كأن يقبل النكاحا غيره أو يوجبه للغير وهذه المثلة للعلماء فيها قولان القول الأول يقول لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخصف وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابل والظاهرية رحمة الله عن الجميع يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المسلم عقد النكاح سواء كان زوجا أو زوجة أو وليا أو وكيلا وذلك هو نقط الحديث الثابت عنه الذي ذكرناه وذهب فقهاء الحنفية رحمه الله إلى القول بجواز أن ينكح المسلم وأن ينكح وأن يخطب لكن بعضهم ينص مع الكراهة أي أنه يكره له ذلك ولكن يجود والعقل الصحيح واحدد هؤلاء العلماء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فلما قال ابن عباس في هذا الحديث الصحيح نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم من نيمون وهو محرم وأثبت أن الزواج من رسول الله من نيمونه وقع وهو محرم قالوا دل دلالة على أنه يجوز للمحرم أن يتزوج وأن يزوج الغير وأن يحسن وأما ما ورد من النهي النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله بأبي وعمي صلى الله عليه وسلم علي يطرق النهي من التحريب إلى الكراهة وهذا مسرق يعمل به جنهير الثلث رحمة الله عليهم والخلث أنه إذا تعارض النهي فجاء ما يدل على الجواز فرط ظاهر النهي من التحريف إلى الكراهر والذي يترجع في نظري والعلم عند الله هو القول بالتحريف وهنا ذا بجمهور السلف كما ذكرنا وذلك لما يمين أولا بصحة ذلالة السنة السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحريف ثانيا كيف الجواب عن حديث ابن عزباه يجاب من وجوه الوجه الأول أن القاعدة إذا تعارضت رواية أكابر الصحابة مع رواية أصار الصحابة قدمت رواية أكابر الصحابة على الأصار والسبب في هذا واضح وهو أن أصار الصحابة في الغالب يرون بواسطة وأكابر الصحابة هل غالب يرون مباشرة فتقدم رواية الأكابر لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم بحاله أكثر من أصاغر الصحابة الوجه الثاني أن حديث ابن عباد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم عارضه ميمونة صاحبة القصة وعارضه أبو رافع السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة وقد كان واصقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة ومن المعلوم أن ميمونة رضي الله عنها وهي خالف بن عباد لأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تزوجها فلما أثبتت أنه تزوجها وهو حلال ذل على ضعف ما ذكره بن عباد ومن هنا قال الإمام أحمد إن هذا الحديث خطأ كان يقول في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الميمون وهم محهم فإنه خطأ قد يكون من الضواة أو يقول من سماع ابن عباس مع غيره من الصحابة رضا الله عليهم كذلك أيضا هناك وجه ثالث بالتربيش أن حديث ابن عباس وضي الله عنهما له معارفة وحديث التحرين طريح في التحرين لم ترد له صيغة معارضة وإذا تعارض النصران أحدهما له وجهه معارض في الرواية للخضر والآخر لا معارض له قد الذي لا معارض له لأنه مجيّة وفضل له عن النصر الآخر فأنت إذا تأملت أحاديث النهي لم يرد ما يعارضها في الروايات ولكن إذا تأملت حديث ابن عباس الذي يدل على الإباحة قد عارضه أبو رافع وعرضته ميمونة فلم يتمحض حديث ابن عباس في الكلام والبلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حلالا الوجه الخامس ترجيح أن القاعدة إذا تعارض الحاضر والمهيش أنه يقدم النفس الحاضر على النفس المهيش لما فيه من زيادة العلم ولما فيه من زيادة الاحتياط وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم نهيه على أمره فكيف بتقديم نهيه على ما يكون من حاله محتمل الخصوصية من باب أولى وأحرار ولذلك قال إذا نهيتكم فانتهوا وقال في الأمر إذا أمرتكم بأمر انفعتوا من واصفتعتم فهذا يدل على قوة أدلة التحريب وردحانها على أدلة الجوال الوجه الثادث أن حديث العباد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النمون ومحرم يحتمل أن يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصيات حتى في النكاح ولذلك قال السبحان خرصت لك من المؤمنين فالله خطى كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل فله خصوصيات والله يحكم ولا معقد لشكمه فلما خاطبنا عليه الصلاة والسلام عموم الأمة لقوله لا ينفح المحرمون ولا ينفح ولا يخطف دل على أننا مطالبون بفعل انتثال هذا النهي وعدم جواب النفاح للمحرم ولما فعله عليه الصلاة والسلام عن القول بأنه تزوجه وهو محرم فإننا نقول هذا خاص به لأن القاعد إذا تعرضت دلالة القول مع دلالة الفغي احتملت دلالة فعل كصوصية فتقدم دلالة القول لأنها تشريع للأمة الوجه السابع أن قول ابن عباد تزوج من مولى وهو محر كما أنه ضعيف من جهة الثلد من ناحية المعارضة على المعارضة النص الصحيح الصريح فإننا نقول هو في لطه محتمل وذلك أن قول ابن عباس تزوج المونه وهو محرم يحتمل أن يكون مراد تزوجها هو عقد عليها داخل حدود الحرم وهذا له مظلم دقيق ومن شقه ابن عباس رضي الله عنهما كأنه يريد أن ينبه على مسألة سقهية من مسائل الهجرة وذلك أن من هاجر من ذلد فإنه لا يرجع إليه إذا تركه لله ورسوله ولذلك ثبث بالنفس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن الباعث فعد بن خوله يرتي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة ولذلك قال العلماء من خرج من ذلذ كفر مهاجرا عنها أنه لا يرجع إليها ولذلك لم يرجع المهاجرون إلى مكة إلا بقدر الحاجة وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص صلى في الإقامة فيها ثلاثة أيام فقط فدل على أنه لا يجوز لمن هاجر من بلد أن يقيم فيها بعد هجرته لأنه تركها لله عز وجل ولو عادت بلد إسلام بعد ذلك إذا ثبت هذا يجد الإشكال هل يجوز له أن يتزوج من أهل هذا البلد وهل زواجه من أهل هذا البلد يعتبر في مسابة الإقامة وهل عقده للنكاح داخل البلد يعتبر بمثابة الإقامة فرد ابن عباس رضي الله عنهما هذا لأن النبي صلى الله عليه وهو محرم أي داخل حدود الحرم والعرب تسبني من كان داخل حدود محرما ومنه قول حسان بن ثابت يرفي عثمان بن عثار رضي الله عنه جميع قتلوا الخليفة بن عثان بن نبينة فمن المعلوم أن عثمان إنما قتل في حرمه ولم يقفل وهو محرم بالحج أو بالعمرة فدل على أن من كان داخل حدود حرم مكة أو حرم المدينة يوصف بكونه محرما ومنه قول الشاعر يتمد القناة من محل ومحرم أي داخل في أشهر الحرم فالعرب تسمي من دخل في الزمان الحرم كالأشهر الحرم أو دخل في المكان الذي له حرم فصفه بكونه محرما أي دخل حدود الحرم وعلى هذا يكون حبيب عباسه مرضا خارجا خارج عن مسألتنا أي أنه لا يدل على أنه تزوجها حال, حال إحرامه صلوات الله والسلام عليه وبناء عليه يترجح مجمع الجمهور الذين يقولون لأنه لا يزوج للمحرم أن ينكش ولا أن ينكش ولا أن يخذب وهذا الشكم كما قلنا أو لجمهور العلماء يستوي فيه أن يكون المحل أصيلاً عن نفسه كأن يتزوج من نفسه أو وكيلاً عن غيره كأن يقول له رجل اذهب واختبليه فلانا وأنت وكيل عني فإن الوكيل ينزل منذلة الأصلي وعلى هذا فإن يستوي أن يكون وكيلاً عن محل أو وكيلاً عن محل ويستوي في ذلك أن يكون الوكيل ذاته وكيلاً عن الإنسان المحرم أو يكون في الحال إحرامي كما ذكرنا ولا يطش ويحرم عقد نكاح ولا يطش ولا فدية ويحرم عقد نكاح ولا يطش أي أنه لو وقع الإنجاب والقبول من المحرم زوجا أو وليا فإنه لا يطش وهذا مذب طائفة من العلماء ويركبونه من أن النهي هنا استغرق زمانا لا يصح فيه الإيجاب والقبول كأن الشرع جعل هذا الأمد أي إحرام الإنسان إلى أن يتحلل غير الصالح للإيجاب والقبول فإذا وقع الإيجاب والقبول لم يقع معتدا به شرعا وحينئذ يكون من اللغة أي وجوده وعدمه على حد سوا لكن لو عقد وهو محرم وتزوج المرأة ودخل بها وجاء له منها أولاد فإن هذا يعتبر نكاح شبهه إذا كان يظن أن هذا جائب ولكن لا يوجب حرمة نفله لأن نكاح الشبه كما هو معلوم لا تسري عليها أحكام النكاح الصحيح ولا يرسر ثم يطالب بتجديده بعد ذلك ولا فدية ولا فدية أي أن هذا المحذور ليس فيه فدية فلو أن رجلا سألت وقال عقدت مكاحا وأنا محرم لحد أو عمره سن الحكم تقول له إن المكاح لا يتح ولا فدية عليه وإنما عليه الندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وتفش الرجعة وتفش الرجعة إذا كان النكاح لا يصف والخطبة الخطبة لا تجوز لا يجد للمعرم أن ينكح ولا أن ينكح ولا أن يخطف فالسؤال لو أن رجلا طلق امرأته طلاق الرجعية ثم ارتجعها في عدتها فهل الرجعة فهل الرجعة تأخذ حكم الاتذاء أولا طلاق انقسم إلى قسمين فستكون الصورة راضحة إذا طلق الرجل امرأته فإن طلاقه لا يخلو من شانة الحالة الأولى أن يكون طلاقاً رجعي والحالة الثانية أن يكون طلاقاً دائماً فأما الطلاق الرجعي فهو أن يطلقها طلقة الأولى وتكون بعد الدخول الشرطي أن تكون الطلقة بعد الدخول وتكون في غير خلق إذا طلقها طلقة واحدة بعد دخوله في غير خلع وفي غير طلاق من القاضي أو من الحكمين أن القول بأن طلاق القاضي والحكمين يجيب البينونة فحينئذ تبقى المرأة في عدتها لما الطلق الأولى خلال العدة ما لم تضع حملها أو تستثم ثلاثة الأشهر إذا كانت من دوات الأشهر أو كلها لها ثلاثة عروب إذا كانت من دوات الأقراء خلال هذه المدة يجوز له أن يرتجعها ولو بغير رضاها فان الرجل قد خلق امراته بعد دخول فوقه واحده ثم اراد ان يراجعها في أي وقت ما دام ان ا لم تخلف من عدتها فانه تصح رجعته وتندم المراه بالرجوع بغير رضا حتى ولو يريد ان يرجعها بدون رضا لأن الله تعالى يقول وجوه لتهن اخقت بربهم فذلك ان اراد اصلاحا فمن شقي ان يرجع زوجته ما في عدتها إذا ثبت أنه من حقه أن يرتديعها مدامة في عدةها فهذا يسمى بالطلاقة الرجحة يقع في الطلقة الأولى ويقع في الطلقة الثانية أما لو طلقها الطلقة الثالثة فإنها قد بانت له وتكون البينون هنا بينونة الكبرى لأن الطلاق البائن قسم إلى قسمين طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق بائن بينونة صغرى الطلاق البائن بينونة صغرى هي التي لا تحل له حتى تنكح جودا غيره وهذا رينه الله تعالى بقول فإن طلقها يعني الصلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرها فنصف تتحان على احترمة ارتجاعه لها وأنه لا يجز له أن ينكح إلا بعد أن تنكح زوجا غيرها ويذوقع سيلتها وتذوقع سيلتها كما ذبت السلم الصحيحة من الله الله عليه وسلم إذا ذبت هذا فإن البيون تنقص من القسمين قلنا كبرى وهي الثلاثة أن تكون الطوقة ثالثة وبينون صغره والبينون الصغره تقع على صورة الصورة دولة أن يطلقها قبل الدخول فأن يعقد على امرأة ثم يحفظ بينها وبينها ثم يقول لها انتطالة فإذا طلقها قبل الدخول فإنها بينونة صغره الفرق بين البينون الصغره والكبرى أن البينونة الصغره يستحق فيها أن يرتبع المرأة لكي يعقد جديد يعني منحقها أن يرتجعها لكن يحقق بعقل جديد ولا كذل يعني لو أنها امتنعت أو امتنع وليها من حقها ذلك ولا يستطيع ارتجاعها على خلاف الرجعية فشارقت البيمون الصغرى الرجعية أن الرجعية يردها على رقم أنفهم لو أبث وأما البيمون الصغرى فإنه لا يمتلك ارتجاعها إلا بعقل جديد فهي كالأجنبية ولكن يجود له أن يرتجعها والفرق بين الزينون الصغرى والكبرى من الكبرى لا تحل له حتى تنكي حجر لما يرس والزينون الصغرى تحل له بعد الأرض الجديد وعلى هذا يريد السؤال في هذا النوع من القلاق وهو القلاق الرجعي لو أن زيدا من الناس قال لمرأته في طالق فطلقها ثم أحرم بحج وعمره وكان في الطلق وهي مدخول بها فأراد أن يرتجعها إليه فهل إذا أراد أن يرتجعها أثناء تلبسه بالإخرام بحج أو عمره هل يجب له ذلك أو لا هذه هي الصورة المثال والجواب أنه يجب له أن يرتجعها لأن الاستدامة لا تأخذ حكم الابتداء فاستدامة المخذور ليست كابتدائه وعلى هذا قالوا يجب أن يصفح بطيبة في بدنه وقد تطيب قبله إحرامه فبقي في بديه كذلك يجد له أن يستدين النكاح لأنه ثابت قبلها لأن المرأة الرجلية لحكم المرأة التي في عصرة الإنسان في حينئذ يجد له أن يرتجعه ولو كان في حج أو عمره فلوس على فتائل من قال إن الله عز وجل حرم على المحلم أن ينكح أو ينكح أو يخطف كما ذبتت سنعني للصلاة السلام وقد طلقت زوجتي طلقة واحدة أو الطلقة الثانية وأريد أن أرتجعه فهل يجوز لي ذلك؟ سأقول نعم يجوز لك ذلك لأن الارتجاعة ليس كالعقد وقد حرم الله صلى الله عليه وسلم النكاح ولم يحرم الارتجاعة فدل على أنه باق على القصد الذي يدل على جرازه ومشروعيه فيجوز له أن يرتجع امرأته وإن جانع المسلم قبل التحلل الأول فسدان نسفهما ويمضيان فيه ويقضيان به ثاني عام وان جامع المحرم قبل التحلل للأول فسدان نسفهما ان جامع المحرم قبل التحلل الاول هذا المحظور السابع من محظورات الكان المحظورات الاحرام الدور الثاني محظورات وقد حرم الله عز وجل على المحرم محظورين ثلاثة أمور في النساء الأول أن يعقل والثاني أن يباشر بما دون الفرق والثالث أن يجانب هذه ثلاثة محظورات ذكرها المصنف مرتبة السيدة بالعقد ثم أتبعه بالجماع ثم أتبعه بالمباشرة هذه ثلاثة محظورات محظورات الإحطان العقد والثاني المباشرة بما دون الجماع والثالث الجماع وأعلاها وأطواعها الجناء فالجناء محرم بإجماء الجلماء رحمة الله عليه ولذلك قال تعالى أشد أشهر من المعلومات فما منفرض فيه إن الحج فلا رفف ولا فصل ولا جدال في الحج تحرم الله عز وجل الذي هو مقدنات الجناء فلقالوا إنه أبصد ما يقال من الكلمات التي تثير النساء حرمها الله عز وجل على من أحرم بالحج وكذلك الحكم داخل في حكم ذلك من أحرم بالعمرة فإذا حرم الله عز وجل عنه الكلمة اليسيرة التي تثير الغريبة كما نص على ذلك جمهور الثلاث رحمه الله كما بثروا بن عباد وعطاء وغيرهم كلام يسير رحمة الله عنهم جميعا قالوا إن المراجب الرغض على الكلمات التي تستهار بها غرائب النساء وتدعو إلى توران الشهوة فلا تحذ ولا تجوز للمحمل فهي من الله بوران فمن بعد أولى إذا جال ولذلك الإجماع لأنه لا يجوز الجماع في الحج ولا في العمر فلو وقع الجماع فلا يخلو من حالتين الحال الأولى أن يكون قبل الوقوف بعرفة والحال الثاني أن يكون بعد الوقوف بعرفة فإن وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أي قبل أن يستتم وقوفه بعرفة وينصرح منها فإن حجه باطل بإجماع الغلماء رحمة الله عليهم من جاء مع في يوم التروية وهو محرم بالحج أو جاء معهم صديحة يوم عرفة أو عشية عرفة قبل أن يدفع قالوا إنه حينئذ يفسد حجه وبعض الظلماء يقول ما لم يقف بعرفه يشمل اتجاع الوقوف كامتهائه وعلى هذا فإن الجماعة إذا وقع قبل استثمام الوقوف والاعتداد به فإنه يعتبر موجد لفساب الحج وإذا فساب الحج فإنه يبزمه أن ينضي في هذا الحج الخاسب والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله والحج والعمرة عبادتان لو أفسدهم المكلف أُلزم بإثمامهما مع الخساد بإجماء العلماء لأن الله أمر بإثمام هذين المسكين ولم يفرق بين خاسد أو صحيح ولذلك قالوا من جاء بعمرة ولبى وأحرم ثم بعد الإحرام ولو بنحلة قال لا أريد وأراد أن يستخف عمرته فإنه يبقى محرما إلى الأبد حتى يؤدي عمرته لأن الله قال وأتمهم الحج والعمرة لله فهذا يدل على أن النسخ لا بد من إتمامه وبلوغه على وجهه ومعتدده شرعا قالوا فإذا وقع جماؤه قبل وقوفه بعرفه فإنه حينئذ يحكم بفساد حج على الأصل هذا محل يجمعه ثم يطالب بإتمام وقوفه ثم بالمضي لبقية مناسكه ثم عليه الحج القابل وعليه بدنه خضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة مجانب خضى به علي عمر وعلي عبد الله بن عمر عبد الله بن عبدالله وبه قال أبو هريرة رضي الله عن الجميع فهؤلاء اصحابة الأجلاء قالوا لهذا وحكموا به ولذلك نصرى الغلماء رحمه الله على أنه لو وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أنه يجب فساد الحس وعلى من جاء معها التي جمعت أن تبدأ في حجها الفاتح ثم عليهم الحج من قابل يتوي أن يكون جماعه بحلال المرأة تحل له أو بشبهة كخطأ في الوطن أو بحرام كزمن أو نحو ذلك من المحطمات فإنه يعتبر حجه فاسدا مجهن واحدا عند ذنبه رحمة الله عليهم إذا وقع الجماع بعد الوقوف بعرفة فلا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يكون قبل التحلل الأول والحالة الثانية أن يكون بعد تحللي الأول فإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول فقد أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله وَإِنْ جَامَعَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ التَّحَلُّ الْأَوَّلِ فَسَدَ نَسُكُهُمَا إن جامَعَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ التَّحَلُّ الْأَوَّلِ وقف بعرفة ثم مضى إلى مزدلفة فوقع جماعه ليلة المزدلفة فهذا يعتبر قبل التحلل الأول فاختلف الألماء فيه على قولين القول الأول يقول إذا وقع الجناع قبل التحلل الأول فسد حجه وبه قال الجمهور كما يفسد قبل الوقوف بعرفة والقول الثاني يقول إذا وقع جناعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فحده الصحيح وهو مذب الحنفية والقول بأن حجه فاسد أطور وقد قال الحنفية حجه الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقال الحج عرفه قالوا فلما وقف بعرفه ووقع زماهه بعد وقوفه فإننا لا نحكم بفساد حجه وقد قال عليه الصلاة والسلام لعروة ابن المضبع من صلى صلاتنا هذه ووقف من هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ميل أولها فقد تم حجه وقضى سفتا والصحيح الندى بإليه الجمهور لأنه إذا كان قبل التحمل الأول فإنه في حكم الوقوف فيما إذا كان بعد قبل الوقوف بعرفة وذلك لبقاء الركن وهو طوافل إشاغة وبناء على ذلك قالوا إنه يقوى القول بكونه وقد صحح, صحح بعض العلماء النذهب الجمهور أنه إذا وقع جماهه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحمل الأول أنه يعتبر حجه فاسدا وذلك لأن الشرعة قد أقطت هذا التحلل جعل هذا التحلل لمعنى ولذلك يستوي فيها أن يكون الإخلال قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة لأنه ما وصف بكونه تحللا إلا وهو مؤثر في حل النكاح وموجبا لجوازه فكأن النكاح يتأقط والجماع يتأقط بهذا التحلل فالسوى أن يقع قبله المباشرة أو قبل الوقوف بعرفة فمثلت الجنهور من جهة النظر قوي ولذلك قال الله قال الله تعالى ثم ليقضوا سفتهم ويوفوا من ذورهم ويطوفوا من بيت العفيق حتى يحصل تحل الكامل فقالوا إن التحلل ينقسم إلى قتنين تحلل أول وتحلل عام الذي يقع بعد صوافه للإشارة فقالوا حينئذ إذا كان الشخص قد وقع منه بإخلال قبل التحلل الأول فإنه في حكم من جامع قبل الوقوف بعرفة وهذه المثالة توقفت فيها كثيرا وكنت لا فيها لتعارض فيها النظر ولذلك أحكي فيها مذاهب الألماء على ما ذكره أهل علم رحمهم الله أما قضاء الصحابة فإنهم قضوا في من جامعه وهذا بقل إجماعا لو وقع قبل الوقوف بعرفة أنه يجب فساد الحج وعليه بدن وعليه حج من قابل وينضيان فيه ويقضيانه ثاني عام هذا قضاء اصطحابه قضاء من ذكرنا عمر بن خطار وعلي بن أبي طالب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه جميع وتحرم المباشرة هذا هو المحذور الأخير إشار إليه رحمة الله عليه بقوله وتحرم المباشرة أي لا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته بتقديل أو همز أو غمز أو نحو ذلك مما يستمتع به من المرأة في دون الجناء فتحرم المباشر لقوله السبحانه فلا رفت قالوا يشمل هذا الرحف في القول ويشمل الرحف بالفعل لأن الله سبحانه وتعالى قال لا رفت والقاعدة في الأصول أن النفية المسلط على النترة لفيد العموم أي لا رفت عموما سواء كان بقول أو كان بفعل فلا يجد للرجل أن يستمتع بامرأته بما دون الفرق على أي وجه كان من؟ فإن فعل فأنزل لم يكتب الحج وعليه بدنا فإن فعل المباشرة فلا يخلو من حالته إن أليح على المباشرة ولا يقع شيء وإما أن يفعل المباشرة ويقع منه شيء فإن فعل المباشرة ولم ينزل ولم ينزي فلا إشكال في صحة حجه وعدم تأثير المباشرة في تلك الصحة ولكنه آثم ويعتبر نفطانا في أجله وإذا تاب, تاب الله عليه ولكن مباشرة فأنزل فإن الإنزالة لذة وهي تقارب اللذة الكبرى بالجناع ولماذا قالوا إنه إذا أنزل لا يفتد حجه لأن الأصل صحة الحج حتى يدل الدليل على الفتاة وإنما وقع إجماع الصحابة وفتوى الصحابة على الجناء وبقي ما عدى الجناع على الأصل من كون الحج صحيحا حتى يذل على الفساد لأن الأركان والشرائط موجودة فقالوا حينئذ يفكموا بصحة حده لأنه لم يصل إلى الجماع الذي عليه فتوى الصحابة وعليه الأمل بفساد الحد فحينئذ يلزمه أن يجبر هذا النقص بالإخلال بالنقلوق وقضى خضوا فيه بالبدنة والمراد بقضاء بالبدن أنه نظر إلى أن فعل الصحابة رضا الله عليهم حينما أسدوا الحج أسدوه بالجمع وقضوا بالبدن حينما نظروا إلى وجود الإنزال غالبا في الجمع فقالوا إلى حصل الإنزال خروج المليء فإنه حينئذ يرزمه أن يريق بدنه زبرا لهذا النقص وهو مبني على النظر وله أصل من فتوى الصحابة من جهة العلمة كما ذكرناه وبناء عليه قالوا لابد من وجود الإنزال يستوي أن يكون الإنزال بالمباشرة وحقيقة المباشرة أن تجد البشرة إلى البشرة أو يكون الإنزال بالاحتفاظ سواء كان بحلال أو بحرام فإنه لو تحكث واستثيرت غريضته على الوجه المحبوب فإنه حينئذ يلذبه ماذا سرنا من جبر النقص في قول من قلنا من أهل العلم ويختارهم مصنف وفقهاء الحنابلة رحمهم الله بقي لو حصل منه إمذاء والنبي دون الإمذاء وهي القطرات التي تخرج عند بداية الشهور فلو باشر امرأة فحصل منه الإمذاء فإنه لا يفتد حجه بالإجماء ولا يرزمه بدنه وإنما عليه الندم والتوبة والاستغفار فهذه أشوال الحالة الأولى المباشرة ويقع الجماعة والتفصيل فيها على ما ذكرنا لن يكون قبل الوقوف بعرفة أو يكون بعد الوقوف بعرفة على تفصيل التفصيل الذي بيناه وإن أن يكون تكون المباشرة بإنزال ولا يقع فيها جمال فحينئذ يبقى الحج صحيحا ويردم ببدنه وقال بعض أهد الحلم إذا وقع هذا قبل التحلل الأول فإنه ينزل إلى الحل ويأتي بعمره حتى يقع وواقع من إفاظه على صورة معتبرة دون وجود نقص أو إخلاله وأن إذا وقعت المداثرة إذا وقعت المداثرة ولم يحصل بها إنزام ولا جناء فإنما وقع بها الإنزام فإنما عليه الثوبة والندم والاستثار فإن سعل فأنزل لم يسلح حجه وعليه بدنه لكن يخل من الحلم لطواف الفرق لكنه يحلم من الحلم أن ينضي إلى التنجيل أن عرفات أن يخرج عن حدود الحرم ويأتي بعمر حتى يقع طوافه في مسك لا أسمى فيه وإشرام المرأة كالرجل إلا في اللباس يقول نك رحمه الله وإشرام المرأة كالرجل إذا علمت هذه النخطورات فإن المرأة يفضر عليها أن تقص شعرها أو تحرقها وكذلك كحلقها لعانة ونحن ذلك وكذلك نفسها في إيض الطين ذلك فلا يجل لها أن تجين الشعر ولا يجلright على تقلب الأظهار وكذلك أيضا لا يجل لها أن تفضل التي لا في بدنها ولا في خيابها وعbi tHH لا يجل لها الصيد وللإعانة على الصيد ولا الاكل لما صيد لها إذا كانت محرمة ولا يجل لها أن أعقد عليها النفاح ولا يجد لها مباشرة في الزوج مثل ما يقال في الرجل يقال في المرأة إلا أنها في اللبات لا تنتقد ولا تأبس القفازين فنحضورها في اللبات ينحصر في تغطية وجهها ولبسها للقفازين في يديها سفر اليدين فقالوا إن هذين المحضورين الأصل فيهما حديث عبد الله المعمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَا تَنْتَقِبُوا الْمَرْأَةُ وَلَا تَنْبَسُوا الْقُفَادِينَ طوال البخاري صحيح قالوا نص عليه الصلاة والسلام على أن المرأة لا تنتقب وإذا كان النقاب كما هو معلوم أنه تكشف فيه المرأة عن إشدى عينيها لتنظر الطريق أو نحن ذلك محذورا فمن باب أولى البرقح لأنه يعتبر أبلغ من النقابة فإن النقاب كما تعلمون تكون سافراً لربية ولا لا تكشف عن عينها حتى تنظر من طريق أو نحي ذلك فقالوا إن هذا من داب أولى من داب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه والشرع ينبه بالأدنى على الأعلى وينبه بما هو أعلى على ما من داب أولى وعلى هذا قالوا فلا يجزل المرأة كأن الشرع قصد أن لا تكشف أن لا تكسر وجهها بالنقاب ولا بفرقهم ونخهم ولكن إذا مر بها الركب تسدل خمارها لحديث أثناء رضي الله عنها أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر بهم الركب سدلت إحدانا خمارها فإذا جاوزنا فشخنا وهذا هو الأصل ولذلك تسدل المرأة والسدل أن يكون هناك حائل بينها وبين وجهها لأنه حقيقة تسدل كما تقول سدلت السفاء ونحن ذلك وكذلك بالنسبة لبسها القفازين لأنها لا تدس في حال الإحرام وهذا يدل على نشروعية لبسه في غير الإحرام لما فيه من كمال السطر ولما فيه من كمال التحقق من رؤية و وهو يدل على أن المرأة في حال إحرامها كما يقول الجماهير أن إحرامها في وجهها وكرقيها وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللبات وتجدنب البرفع والكفازين وتغطية وجهات ويباح لها التحلي ويباح للمرأة أن تلبس الحلي لأن الأصل جواز حتى يدل الدليل على تحليمه ولم يصد دليل في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تحليم لبس الحلي من في حال إحرامها بل ولا في حال حلها قال الله تعالى ومن من في الحلية وهو في الخصام غير مبين فجماهير أهل العلم والسلف في تفسير هذه الآية على أن المراد بها المرأة ولذلك تغيبها العاطفة فلا في خصامها وقالوا أن الله تعالى قال ومن ينشأ في الحلية وقال سبحانه وتعالى ومن كل من تستخرجون حلية تلبتونها فانتنى سبحانه وتعالى باستقراض الحدي للب ولم ينهى سبحانه وتعالى عن ذلك ولم يحرمه ولم يفرق بين محلق ولا غيره وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة حديث أبي زرع المشهور أنها قالت أم زرع أناس من حل قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك فأدي زرع لأم زرع وشدت بالصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم لا ندب النساء إلى التصدق يوم العيد قالت, قالت رضي الله عنها فجعل النساء يقين من شريهن وأقراطهم فدل على أن هناك ذهب غير الذهب المتعلق بالقرب وهو قولها من شريين حيث عممت وهذا هو الأقوى وقال بعض السلف رحمة الله عليه كربيعة الرأي إنه يحرم ذلك الزهب المحلق في حال الإحرام وفي حال الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الوعيد في الحديث المختلف في إسناده أنه من أحب أن يسور حبيبه بثوارين من النار فل يسوي أفكار يدل على عدم الجواز لأسف ذهب المحلق وقد أجاب العلماء أن أحاديث التحرين أضعف سندا من أحاديث الحل وعلى فرض صحته وثبوته فإنه لا يقوى على معارضة ما هو أصح منه ثانيا أنه تعارض معنا حديث تعارض معنا الحديث الذي شهد الكتاب بصحته واعتذاره وهي أحاديث الثلي مع أنها ظاهرها أنها كانت في آخر عهده صلوات الله عليه وسلم عليه لتأخر رواية الصحابة الذين روّوها وقالوا إنها أقوى وأولى بالاعتبار حتى قال بعض العلماء إن هذا, هذا يدل على أن التحريم للذهب المحلق كان في أول الأمر وهذا نصرف يقوله غير واحد من العلم أنه كان في أول الأمر يحرم لبس الحليل, الحليل المحلق على النساء ثم نسخ ذلك وجاءت الرصة والتوشعة من الله عز وجل والشاهد نعلى أن المرأة لا يصبر عليها لبس الحليل بالنسبة لخال الإحرام أو غير الإحرام وأن هذا لا يعتبر من محضورات الإحرام نه. يقول عليه رحمة الله باد الفيديا من الله صبيلة الشيخ صبيلة الشيخ يقول السائل علمنا أن عقدا كافلا يجوز للمحرم ولكن هل يجوز عقل شراء الإيمان والسراري المحرم أسابق الله بسم الله الحمد لله اشتراك والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فيجوز للمحرم أن يسهل الأمر ولو قصد من ذلك أن يطعها بعده انتهائه من حجه وعمرته والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحلم ولا ينكح ولا يقتر وشراء الأمة ليس بنكاح ولذلك الأمة لا تعتبر منكوها لأن النكاح لأن ملك اليمين ليس كالنكاح